119. قل من رب السماوات اللَّهُ قل الله 110. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا لَا يَمْلِكُونَ لأنفسهم نفعا ولا ضرا 111. قل هل يستوي الْأَعْمَى والبصير أَمْ هل تستوي الظلمات والنور